غير المغدوب عليهم ولا الدالين آمين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الدعفاء للذين استكبروا إن انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون أن من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق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 بمصرخكم وما آتُ بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب نليم وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُوهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وجتست من فوق الأرض ما لها من قدر يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء